بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. منقِع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى ومن الناس من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 شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع نهجه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 وآل عمران خصص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين فقال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيانك غمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف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 لا يقدر على قارئ سورة البقرة هؤلاء السحرة الساحر لا يقدر على من يقرأ سورة البقرة ولقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ليس كالمقابر قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشاهد أن سورة البقرة لها فضل كبير، لها مكانة عظيمة. يكفي والله أن الله خصها. من بين عموم سور القرآن كي تُقرأ في البيوت كي يحصن بها الإنسان نفسه من شر الشياطين وشر الحاسدين وشر السحرة كما علمنا صلى الله عليه وسلم انتهينا بفضل الله تعالى قبل رمضان في حديثنا عن سورة البقرة عن صفات المتقين في الخمس الأول من سورة البقرة في الآيات الخمس الأول من هذه السورة الكريمة تحدث ربنا عن صفات المتقين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء ثم تحدث سبحانه وتعالى عن صفات الكافرين في آيتيني ثم وقفنا بفضل الله جل وعلا عند صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم تحدث ربنا في صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية طلطاشر آية تتحدث عن صفات المنافقين في آيتين تحدث ربنا عن الكافرين وفي ثلاث عشرة آية يتحدث عن المنافقين نعم. نعم لماذا؟ قال العلماء لأن النفاق أخطر من الكفر هذا الذي يظهر أنه كافر هذا معلوم علم لدى الناس أنه كافر يكفر بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عرف أنه كافر أما الذي يظهر الإسلام يقول أنا مسلم ويبطن الكفر أعاذنا الله وإياكم من ذلك هذا خطره عظيم جرمه كبير يقول الله تعالى عن هؤلاء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من هنا للتبعيض أي من بعض الناس لم يصفهم ربنا جل وعلا بوصف لا بإيمان ولا بكفر بل قال ومن الناس أي من بعض الناس لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا مؤمن ولا كافر نسأل الله العافية هو منافق ومن الناس أصلها أصل الناس الأناس لكن لكسرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا كما قالوا في كلمة خير أخير وفي كلمة شر أشر لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكسرة الاستعمال وسموا أناسا من الأنس لأن بعضهم يأنس ببعض ويركن إليه ولهذا يقولون الإنسان مدني بالطبع بمعنى أنه يحب المدنية يعني الاجتماع وعدم التفرق فالناس من الأنس كما قال العلماء من الاجتماع قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من هؤلاء الناس الجواب إنهم المنافقون إن الناس هنا هم المنافقون وهؤلاء المنافقون كانوا يتواجدون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والعُتات منهم كانوا يتواجدون بالبوادي بالبادية إبقى المنافقون كانوا يتواجدون في المدينة والعُتات منهم يتواجدون في البادية قال الله تعالى لإلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة أيضا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أيضاً قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم قال العلماء إذا النفاق ظهر بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر قالوا القول هذا باللسان بدليل قوله تعالى وما هم بمؤمنين لأن قلوبهم ما آمنت آمنت ألفنتهم فحسب قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين طب قد يسأل سائل فيقول هؤلاء المنافقون هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين يعرف أن فلانا منافق وأن فلانا منافق الجواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض هؤلاء ولا يعرف البعض الآخر والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعضهم ما ورد في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وردي الله عنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه قبيصه وأمره أن يكفنه فيه أي يكفن أبا في قميص النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي عليه من الذي قام يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق أي وأنت تعلم يا رسول الله أنه منافق ابقى هذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان هؤلاء تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم قال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال سأزيده على سبعين قال فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلينا معه ثم أنزل الله هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض هؤلاء المنافقين أيضا لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأسماء كثير من المنافقين ولذلك أطلق على حذيفة رضي الله عنه أنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كان يقال على حذيفة صاحب السر سر ماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أغبره بأسماء الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك النبي عرفه عليه الصلاة والسلام بأسماء أربعة عشر واحد منافق في غزوة تبوك هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض هؤلاء قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول لما قال له عمر تصلي عليه وهو منافق أي وتعلم أنه منافق وإخباره عليه الصلاة والسلام حذيفة بأسماء بعض المنافقين في غزوة تبوه طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بعض هؤلاء المنافقين الدليل قول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يبقى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين الجواب كان يعلم ويعرف بعض هؤلاء ولا يعرف البعض الآخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طب قد يسأل سائل فيقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض هؤلاء طب لماذا كف عن قتلهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم أن ابن سلول رأس المنافقين وهو الذي تولى كبر حديث الإفك رأس المنافقين في المدينة طب لماذا كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وعن قتله بعض المنافقين الجواب أولا لأن الأحكام على الناس إنما تجرى على الظاهر الذي يظهر منهم فلان قال أنا مؤمن خلاص ابقى مؤمن حتى ولو كان يكذب علي نعم الأحكام تجرى على الظاهر أما ما وراء ذلك فعلمه عند الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين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 أن أنقب على قلوب الناس ما أمرت أن أنقب أن أفتش أن أبحث عن قلوب الناس هل هم مؤمنون حقا أم يجذبون علينا إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء تأليفاً للقلوب حتى لا يتحدث البعض فيقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ما هم في الظاهر مؤمنون أو مسلمون يقولون لا إله إلا الله فكيف يقاتلهم عليه الصلاة والسلام إن قاتلهم سيقال إن محمداً يقتل أصحابه فيكون تحدثهم بذلك سبباً لتخلف كثير من الناس عن الإسلام يبقى لماذا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المنافقين الجواب أولاً إما تأليفاً لقلوبهم حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وأيضاً لأن الأحكام تجرى على الظاهر الذي يظهر من الناس وأما البواطن فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هؤلاء هم من؟ المنافقون أعاذنا الله وإياكم منهم طب من هو المنافق؟ ما معنى النفاق؟ ومن هو المنافق؟ قال العلماء النفاق إظهار الخير وإسرار الشر والمنافق الذي يظهر الخير ويسر الشر وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكف نسأل الله العافية طب إلى كم قسم ينقسم النفاق الجواب قال العلماء ينقسم النفاق إلى قسمين القسم الأول نفاق اعتقاد والقسم الثاني نفاق عمل القسم الأول نفاق اعتقاد وهو الذي يخلد صاحبه في النار نسأل الله العافية وهو أن يبطن صاحبه الكفر ويظهر الإسلام يقول أنا مسلم أنا مؤمن بلسانه وهو كافر بقلبه يقول الله تعالى عن هذا المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا طب هذا المنافق نفاق اعتقاد يسمى في زماننا ماذا واحد بيقول لك في زماننا ده أنا مسلم أنا بقول لا إله إلا الله ولكن في نفس الوقت هو كافر بالله جل وعلا في باطنه منافق منافق يظهر الإسلام ويبطن الكف هذا يسمى في زماننا ماذا قال العلماء يسمى زنديق إذ الزنديق يقال فلان الزنديق أو زنديق زنديق يعني منافق النفاق اعتقاد يظهر الإسلام ويبطن الكف هذا معنى زنديق يبقى نفاق الاعتقاد يخلد صاحبه في النار نسأل الله العافية طب نفاق العمل هو من الكبائر كما قال العلماء طب مانفاق العمل ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية المنافق يعني علامة المنافق علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وفي رواية وهي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نسأل الله العافية من نفاق الاعتقاد ونفاق العمل الذي يعطي معادا لأحد ويخلفه هذا من الكبائر تعط الميعاد وتخلف هذه كبيرة كما بين عليه الصلاة والسلام تجذب على الناس هذه كبيرة تخون الأمان هذه كبيرة تعاهد الناس وتغدر بهم هذه كبيرة هذا نفاق عمل كما بين عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هؤلاء المنافقون أين نزلت صفاتهم؟ هل نزلت صفاتهم في السور المدنية أم في السور المكية؟ نزلت في إيه؟ في السور المدنية قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل إيه؟ المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يبقى نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية وذلك لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان الأمر في مكة على خلاف النفاق فكان كثير من أهل الإسلام بمكة يخفون إسلامهم ويسرون بالإيمان خوف القتل من المشركين أما المدينة فلما كثر فيها المسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من المسلمين وكثر المنافقون بالمدينة ومن حولها من الأعراب قال تعالى ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم أما المهاجرون من مكة أما المهاجرون من مكة إلى المدينة فلم يعلم فيهم أهل نفاق لأن المهاجر كان يهاجر فيترك أهله وماله وولده ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى طب هنا قد يسأل سائل فيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي الله عن هؤلاء المنافقين الإيمان طب نحن نسمع أن البعض يقول يكفي أن نقول لا إله إلا الله بألسنتنا يكفي أن نقول لا إله إلا الله بألثنتنا ولا يلزمنا أن نعمل بلا إله إلا الله واستدل هؤلاء وهم المرجئة استدلوا بقول الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا كما في سورة المائدة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 قالوا إذن يكفي أن نقول لا إله إلا الله وإن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب من الذين قالوا بذلك المرجئة يبقى طائفة المرجئة هذه الآية ترد عليهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قالوا بإيه بألسنتهم ثم نفى الله عنهم الإيمان فقال بعدها إيه وما هم إيه بمؤمنين إبألا يكفي أن تقول لا إله إلا الله بل لابد أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة أن تعمل بلا إله إلا الله يبقى الذين قالوا آمنا بألسنتنا ويكفي هذا الإيمان نقول لهم لا والله لا يكفي لابد وأن تحولوا هذا الإيمان وهذا الكلام وهذا القول باللسان إلى واقع عملي ومنهج حياة، فكم من آية يذكر الله فيها الذين آمنوا ويقيدها بالعمل الصالح؟ فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إبّال إيمان وحده لا يكفي، لابد من عمل صالح. وقد قال سبحانه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يبقى في هذه الآية رد على المرجئة من هم المرجئة يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب مدام بقول لا إله إلا الله كافي هكذا يقولون ويقولون أيضا لا يضر مع الإيمان معصية يعني مدام بقول لا إله إلا الله مش مشكلة أزني أشرب الخمر أفعل أي كبيرة من الكبائر هكذا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية مدام قلت لا إله إلا الله أفعل ما أشاء قال الله عز وجل عن هؤلاء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يستفاد من هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن بل فصاحة القرآن في التقسيم لأن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بالمؤمنين الخلص ثم الكفار الخلص ثم بالمنافقين وذلك لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة وفهما. فيقسم الله تعالى في أول هذه السورة الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمنين خلص كفار إلى كفار خلص إلى منافقين كما بينا في أول هذا اللقاء أيضا يستفاد من هذه الآية أن القول باللسان لا ينفع الإنسان أن القول باللسان لا ينفع الإنسان لقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم به بمؤمنين إبأ إن القول باللسان لا ينفع الإنسان إلا إذا إلا إذا إيه إلا إذا كان هناك عمل قول وحده لا يكفي بل لابد أن تحول هذا الكلام إلى واقع عملي ومنهج حياة أيضا يستفاد من هذه الآية أن المنافقين ليسوا بمؤمنين وإن قالوا إنهم مؤمنون لقوله تعالى وما هم بمؤمنين ولكن هل هم مسلمون هل هم مسلمون الجواب إن أريد بالإسلام لاستسلام الظاهر فهم مسلمون ظاهرا مسلم في البطاقة وإن أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين فليس بمسلمين أيضا يستفاد من هذه الآية أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب واللسان ووجه الدلالة أن هؤلاء قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فصح نفي الإيمان عنهم لأن الإيمان باللسان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 بإظهار الإسلام يظهرون إسلامهم كي يعصمون به دماءهم وأموالهم يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا معطوف على لفظ الجلالة على الله أن يخادعون الله وأيضاً يخادعون الذين آمنوا أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان، ويخادعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام وإبطان الكوف، فيظن المؤمنون أنهم صادقون، ثم قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، أيوما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم. حيث منوها الأمان الكاذبة منو أنفسهم الأمان الكاذبة وما يشعرون أي وما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه ولكن لا يحسون به كما تقول مر بي فلان ولم أشعر به فهم لا يشعرون نسأل الله العافية. قال العلماء يستفاد من هذه الآية مكر المنافقين وأنهم أهل مكر وخديعة لقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين. هم العدو فاحذرهم فحصر العداوة فيهم لأنهم مخادعون أيضا من الفوائد في هذه الآية التحفظ من المنافقين لأنه إذا قيل لك فلان يغدع فإنك تزداد تحفظا منه وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا حذرا لا ينخدع بمثل هؤلاء فإذا قال قائل كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه إذا يعرف المنافق قال العلماء تعرف المنافق بأن تتبع أقواله وأفعاله بأن تتبع وأقواله وأفعاله هل هي متطابقة أم متناقضة إذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا ويظهر لنا أنه يحب الإسلام ويحب هذا الدين لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه يحارب الدين عرفنا في هذه الحالة أنه إيه؟ منافق يجب علينا أن نحذر منه كالذي يأتي في قناة إسلامية مثلا يتحدث بكلام يوافق جمهور هذه القنوات ويتحدث بكلام يرضي الله سبحانه وتعالى وإذا ذهب إلى قناة داعرة فاجرة حاجب الله ورسوله سلط لسانه على الذين يذبون عن هذه الشريعة وينافحون عن هذا الدين بل بعضهم يتطاول على الثوابت فهذا منافق تتحدث بكلام ثم تنقضه في قناة أخرى وفي مكان آخر هذا هو النفاق بعينه فاجب علينا أن نحذر هؤلاء أيضا من الفوائد التي يستفاد بها في هذه الآية أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله فهم يخادعون الله جل وعلا ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم هم قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا ولا رسوله ولا المؤمنين أيضا من هذه الفوائد أن العمل السيء قد يعم البصير نسأل الله العافية فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة قال تعالى وما يشعرون وما يشعرون كالذي يمر بك ولا تشعر به كذلك وما يشعرون أي ما يشعرون أنهم يخادعون أنفسهم قال العلماء والشعور أخص من العلم فهو العلم بأمور دقيقة خفية يبقى الشعور إيه معنى؟ أن إيه؟ أن تعلم بأمور دقيقة خفية، ولهذا قيل إنه مأخوذ من الشعر. كلمة الشعور مأخوذة من الشعر، والشعر دقيق، فهؤلاء الذين يخادعون الله ورسوله والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل. لعرفوا أنهم يخادعون أنفسهم لكن لا شعور عندهم في ذلك لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم نسأل الله العافية فلا يشعرون بهذا الأمر قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يبقى هم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولكنهم لقلة علمهم بالله عز وجل يظنون أنهم يخدعونه فيظنون أنهم بإظهارهم ما أظهروا من الإيمان وأنهم حلفوا على كونهم مؤمنين مع إسرارهم الكفر وأنهم بذلك يخادعون الله عز وجل بذلك وأن ذلك نافعهم عند الله عز وجل ولا يدري هؤلاء الأغبياء البلهاء أن الله عز وجل يستوي عنده السر والعلن وهو سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب وسيجازيهم على ما فيها وخداعهم للمؤمنين وهو قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا خداعهم للمؤمنين يظهرون لهم إيه؟ الإيمان والشهادتين بألسنتهم ويظهرون المحبة لأهل الإيمان ويستبطنون الكفر والعداوة نسأل الله العافية قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون المرض هنا مرض ماذا قال بعض العلماء مرض الشك في قلوبهم مرض مرض إيه الشك وقال بعضهم أجياء وقال بعضهم مرض الغل والحقد والحسد الغل والحقد والحسد لارتفاع راية المؤمنين وإعلاء كلمة الدين في قلوبهم مرض ولكن أكثر المفسرين من باب الأمانة العلمية على أن المرض هنا هو الشك في قلوبهم مرض فزادهم الله إه مرضا أول بعض العلماء فزادهم الله مرضا قالوا إن المراد الدعاء عليهم بزيادة المرض نسأل الله العافية كما قال الله جل وعلا فزادهم الله مرضا وقال بعضهم بل إنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم كما قال جل وعلا في سورة التوبة فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادهم الله مرضا إما هذا دعاء عليهم بزيادة المرض أو هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال العلماء هذا المرض أثر فيهم هذا المرض وهو مرض الشك حتى بلغ النفاق ومن أجل هذا المرض قال الله تعالى فزادهم الله مرضا الفاء هنا عاطفة ولكنها تفيد معنى السببية يعني زادهم الله مرضا على مرضهم لأنهم والعياذ بالله يريدون الكفر لأنهم يريدون الكفر وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها فإذا كان القلب يريد خيراً فهو دليل على سلامته وصحته، وإذا كان القلب يريد الشراء فهو دليل على مرضه وعلته نسأل الله العافية، وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلو إليهم إن معكم إنما نحن مستهزئون. أي مستهزئون بهؤلاء المؤمنين السذج على زعمهم ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء وأن العلية من القومهم الكفار ولهذا جاء التعبير بأن معكم إن معكم تفيد المصاحبة والملازمة كما قال العلماء. فهذا مرض زادهم الله به مرضاً إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب وعدم إحساسها وشعورها نسأل الله العافية قال جل وعلا ولهم عذاب أليم عذاب أي عقوبة لهم عذاب أليم مؤلم موجع شديد عظيم كثير لأن الأليم قد يكون مؤلما لقوته وشدته نسأل الله العافية من عذاب الله جل وعلا وبطشه وشدته فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان قال العلماء وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الألم الحسي والألم النفسي قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي قمتم به تكذبون هذا ألم حسي هذا ألم حسي قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم نسأل الله العافية فالله جل وعلا يوبخهم يوم القيامة فيقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يعني بسبب ماذا؟ بسبب كذبهم نسأل الله العافية فالباء هنا للسببية أي بسبب كذبهم أو تكذيبهم عذبهم الله هذا العذاب طبعا يستفاد من هذه الآية أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين شبهات وشهوات فمنهم من علم الحق لكن لم يرده ومنهم من اشتبه عليه وقد قال الله تعالى في سورة النساء قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وقال تعالى في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نسأل الله العافية أيضا يستفاد من هذه الآية أن أسباب إضلال الله تعالى العبد هو من العبد نفسه من العبد ذاته كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضى. كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أيضا قال تعالى فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم هذا بسببه ذنوبهم أيضاً قال العلماء من هذه الفوائد أن المعاصي والفسوق تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص كما قال تعالى فزادهم الله مرضا هذا الفسق وهذه المعاصي تزيد وتنقص طيب الإيمان يزيد وينقص نعم يزيد وينقص والزيادة لا تعقل إلا في مقابلة النقص فكما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الفسق والفجور والمعاصي الفسق يزيد وينقص والمرض وهو مرض الشك يزيد وينقص كما بين العلماء أيضاً يستفاد من هذه الآية الوعيد الشديد للمنافقين قال تعالى ولهم عذاب أليم مؤلم موجع أيضاً يستفاد من هذه الآية أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب أي أن الله لا يعذب أحداً إلا بذنب لقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يعني بسبب كذبهم أيضا يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب وهذا شق الأحوال نسأل الله العافية ولقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق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 وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب يكتب عند الله فلان ابن فلان الكذاب نسأل الله العافية أيضا يستفاد من هذه الآية ذم الكذب ذم الكذب وأنه سبب للعقوبة فإن الكذب من أقبح الخصال وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وذكر من هذه الثلاث إذا حدث كذب والكذب مذموم شرعاً ومذموم عادة ومذموم فطرة أيضاً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 قد يسأل سائل هنا فيقول كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم فالسر والعلن في علمه سواء والظاهر والباطن في علمه سواء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم الجواب قال العلماء أنهم إذا أظهروا إسلامهم فكأنهم خادعوا الله عز وجل لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام كما بينا فيلوذون بحكم الله تبارك وتعالى حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لأنهم قالوا آمنا نحن آمنا فيلوذون بحكم الله سبحانه وتعالى فإنهم إن أظهروا إسلامهم فكأنهم خادعوا الله عز وجل لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام كما قال العلماء وأكتفي بهذا القدر وللحديث بقية ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم أعدنا على الطاعة بعد رمضان اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا يا رب العالمين اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين اللهم من أراد بنصر سوءا فاجعل تدبيره تدميره اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم احقن دماء إخواننا المستضافين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنه أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته